أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمين سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة, مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر, واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم موت من بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قايفة من المؤمنين من المؤمنين واليشهد عذابهما قايفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو مشركيه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك الا زان او مشرك زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يظلمون المحصنات ثم لم بأربعة شهداء، فجِرِدُهُم ثمانين جلدة، فجِرِدُهُم ثمانين جلدة، وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فجِرِدُهُمُ ثمانين جلدة، وَلَا تَقْبَلُ لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا شهادة أبدا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا والذين يظنون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع الشهداء بجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرموون أزواجهن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أو بعض شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولم يكن لهم شهاداؤه إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أو بعض شهادات بالله فشهادة أحدهم أو بعض شهادات بالله إنه من الصادقين ولم يكن لهم شهاداؤه إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أن فسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولم يكن لهم شهادات إلا أن قصهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والذين يرّبون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلّا فَشَهَادَةُ فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن إنه لمن الصادقين ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهاداؤه إلا أنفسهم فشهادة أحدهم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 كان من الصادقين kwamään雨 غضب الله عليها 다른 كان من الصادقين reading translations غضب الله عليها Lightwa.兄. كان من الصادقين a littleу. غضب الله عليها О كان من الصادقين layered غضب الله عليها إن إن كان من الصادقين أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شفوا لكم لا تحسبوه شفوا لكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شر لكم لا تحسبوه شر لكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم إن الذين جئوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لا تحسبوه شر لكم إن الذين جئوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم إِنَّ الَّذِينَ نَجَوْا بِالْإِثْمِ غُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا مِنَ الْإِثْمِ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ مِنَ الْإِثْمِ لكل امرئ منهم هموم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 لولا افتمعتهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير و هذا افك مبين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير و هذا افك مبين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 138. وقالوا هذا إفك مبين 139. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هذا إفك مبين 100. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا إذ سمعتموه ظنَّ المُؤمنون والمُؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا وقالوا هذا إفك مبين إذ سمعتموه ظنَّ المُؤمنون والمُؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين إِلْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وقالوا, وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, شهداء بأربعة الشهداء عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جئوا عليه بأربعة شهداء، لولا جئوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهادات فملاك عند الله هم الكاذبون.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 هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو لا ثبُت الله عليكم ورحمةُه في الدنيا والآخرة لمسكُم، لمسكُم في ما أتبتُم فيه عذاب عظيم. ولو لا الله عليكم ورحمةه في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أثبتم فيه عذابا عظيما ولو لا تضل الله عليكم ورحمةه في الدنيا والآخرة ولا خيرة لمسكم فيما أثبتم فيه عذابا عظيما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 لَمَسَكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِيمَا أَصَبْتُمْ فيِيهِ عَذاابُ النَّظِيم وَلَ ل فَبْن اللهَّ عليكم ورحمته في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لََسَّكم فِي مَا أَثَْملَسَّكُم فيِي مَا أَثَبْتم فيِيهِ عَذاابُ النَّظم فِيهِ عَذاابُ النظِيملَسَّكُمُ فيِي مَا أَثَضْم فيِيهِ ذاابُ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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ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 وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إِسْمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا ذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِسْمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا ذَا مَا يَكُونُ لَنَا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم استمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أبدا إن كنتم مؤمنين أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات الآيات الآيات الآيات الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره والاخره والاخره, والآخرة, والآخرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب, أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والآخرة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 لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والله يعلم وأن أنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون ولولا لصدّ الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف الرحيم وأن الله رؤوف الرحيم وأن الله رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يامر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد نبدا من أحد نبدا من أحد نبدا, من أحد نبدا أحد ابدا ولولا فضل الله عليكم ورحمه ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء من يشاء يشاء من يشاء والله سميع عليم ولا يكتلئن الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي يأتون للقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وللقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وللقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يحتلُ الفضل منكم والسعة أي يؤتوا للقربين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أن يؤتوا للقربين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأترأ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يات الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله قولوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يتألون الفضل منكم والسعه ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يظمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره والاخره ان الذين يظمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولا خيرة والآخرة لعنوا في الدنيا ولا خيرة ولا خيرة والآخرة, والآخرة إن الذين يضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأوّجلهم بما كانوا يعملون. يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأوّجلهم كانوا يعملون. يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأوّجلهم بما كانوا يعملون. يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأبجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوافيهم الله دينهم الحق يومئذ يوافيهم الله دينهم الحق يومئذ الله دينهم الحق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 الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هؤلاء مبرؤون مما يقولون، هؤلاء مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنسوا حتى تستنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تتذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم حتى يؤذن لكم حتى يؤذن لكم فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يُذن لكم حتى يُذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا هو أذكى لكم هو أذكى لكم هو أذكى لكم, هو أزكي لكم وَإِن قِيلَ لَكُمۡ أَرۡجِعُوا فَأَرۡجِعُواْ هُوَ أَزۡكَى لَكُمۡ وَإِن قِيلَ لَكُمۡ أَرۡجِعُواْ ليس هُوَ أَزۡكَى لَكُمۡ هُوَ أَزۡكَى لَكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جُنَاحٌ أن بيوتا غير مسكونة فِيهَا متاع لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكنة فيها متاع ليس عليكم جناح أن بيوت غير مسكنة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح. أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, ويحفظن فروجهن وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ بَصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يغضدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يمدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن على جيوبهن, على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بغولتهن أو أبنائهن أو أبنائ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 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمنهن، أو التابعين، أو التابعين غير أول إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء, النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتِهِنَّ أو أبناءهِنَّ أو أبناء بعولتِهِنَّ أو أبناء بعولتِهِنَّ أو إخوانهِنَّ أو بني إخوانهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو بني أو خواته، أو نسائه، أو ما ملكت أيمانه، أو التابعين، أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفّن الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 أَوَابَائِهِنَّ أَوَابَائُ عُولَتِهِنَّ أَوَابَائِهِنَّ أَوَابَائُ عُولَتِهِنَّ أَوَابَائِهِنَّ أَوْرِنَا ان أو اوبناء اعلتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني, أو بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين أو التابعين غيره للربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء عولتهم او ابنائهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او, أو اخوانهم او بني, إخوانهن أو بني أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما, أو ما ملكت أي ما نبن أو التابعين غير أولل إربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم، وأنكح الأيام منكم. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, وإمائكم, وإمائكم, وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله ايَكُونُوا فُقَرَاءَ ايَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ايَكُونُوا فُقَرَاءَ ايَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يرتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم الذي آتاكم آتاكم وآتاهم من مال الله الذي آتاكم آتاكم وآتاهم من مال الله الذي الذي آتاكم وآتُهم مما لله الذي آتاكم وآتُهم مما لله الذي آتاكم آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكره فتياتكم على البغاء ضالين ردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ضالين ردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغائن ردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغائن ردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردنا تحصنا لتبتغوا عرضا حياه الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اردنا تحصنا لتبتغوا عرضا حياه الدنيا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا على البغائين أرادنا تحصنا اللي تبتهو عرض الحياة الدنيا على البغائين أرادنا تحصنا اللي تبتهو عرض الحياة ومن فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَضُورُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ مِن تَعْذِيبِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 12-ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 13-إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل ومثالا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين مبينات ومثالا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين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 Mu begginetti ua methelemin ellevine, hole uumion, obedikum ua me ua invote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 ومثلا من الذين قلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض, والأرض والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجي. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة Dri un te wappademin, säädä rotin, ube roketin, zai tune. Dri un tu, kadumin, säädä قد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسهنا ولو لم تمسهنا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا يكاد زيتها يضيء ولو لم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء, من يشاء يشى ميشى ويضرب وَيَضْرِبُ الأمثال الناس للنس ويضرب الله الأمثال الناس ويضرب الله الأمثال الناس ويضرب الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغد و بالأصاد ولا صال يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال ولا صال ولا صال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال الله تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبرص والأبرص والأبرص ليجزيهم الله أحسن ما عملو ويزيدو من ثضله من ثضله والله يرزق ما يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا يحسبه الظمآن ماءا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا يحسبه الظمآن ماءا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماه، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماه، يحسبه ماه. كسراب بقيعة يحسبه الغمآن ماها ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساباً فوفيه حساباً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساباً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوَفَّاهُ حِسَابَهُ فوَفَّاهُ حِسَابَهُ لَمْ يَجْدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ فوفيه حسابه حتى إذا جيئه لم يجده شيء أو وجد الله عنده فوفيه حسابه لم يجده شيء أو وجد الله عنده فوفيه حسابه لَن يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فوقه مَوْجٌ من من فوقه سحاب يوشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يوشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظل مات في بحر الوجي يوشه موج من من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يريها إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يريها إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صافات؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صافات؟ يسبح له من في السماوات والأرض الطير صافت والأرض والطير صافت كل قد علم صلاته وتسبيحه علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير ألم تر أن الله يزج سحبا ثم يؤلف بينهما ثم يجعلهما كما ثم يجعلهما كمن فتر الودق يخرج من خلاله فتر الودق يخرج من خلاله ثم يؤلف بينهما ثم مَا يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء, يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء, يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من درد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بالأبصار, بالابصار بالابصار بالابصار بالابصار يذهب بالابصار يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار لأولي, لأولي الابصار لأولي الابصار لأولي الابصار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار والله خلق كل داب مما مما مما والله خالق كل دابة مما والله خالق كل دابة مما مما فمنهم من يمشي على بطنه من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع على اربع على اربع ومنهم من يمشي على اربع ومنهم من يمشي على اربع على اربع يخلق الله ما يشاء ما يشاء ما يشاء إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير, كل شيء قدير إن الله على كل شيء ان قدير لقد انزلنا اياك مبيناات لقد انزلنا ايات مبينات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات لقد نسينا آيات, ايات مبينات ايات مبينات ايات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك من بعد ذلك من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى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 ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون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 إذا فريق منهم معرضون وإي كلهم الحق يأتوا إليهم الزينين إليهم الزينين يأتوا إليهم الزينين يأتوا إليهم الزينين يأتوا إليهم الزينين يأتوا إليهم إليهم الزينين وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الزينين يأتوا إليهم الزينين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب مرض أم ارتاب مرض أم ارتاب أفي قلوبهم مرض أم ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله عليهم ورسوله ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله بل اولائك هم الظالمون بل اولائك هم الظالمون وللؤلئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وهطعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وهطعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ليحكم بينهم أن يقول زمعنا وأطعنا وأولئكهم المفلحون وأولئكهم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقاه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ الْفَائِزُونَ ويتقه فأولئك هم, الفائزون فأولئك هم الفائزون الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفاهزون, الفاهزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لان اماتهم لا يخرجون لا يخرجون لان موتهم لا يخرجون لان أموتهم لا يخرج، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أموتهم لا يخرج. قل لا تقسموا طاعة معروفة معروفة. إن الله خبير بما تعملون خبير بما تعملون. والأطيع الله وطيع رسوله. قل أطيع الله وأطيع الرسول قل أطيع الله وأطيع مَا فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم فإن تولوا فإنما عليهما حمل حملوا عليكم ما حملتم فإن تولوا فإنما عليهما حملوا عليكم ما, حمل ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قر لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قر لهم وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آ منو منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في لوض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضالهم الذي اتضالهم الذي اتضالهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي اتضالهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ولا يبدي لهم من بعد خوفهم امنا ولا يبدي لهم من بعد خوفهم يعبدونني, لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي لا لا يشركون بي شيئا, لا يشركون بي شيئا شيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقيم الزكاة, وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأطيعوا وسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وأطيعوا وسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض في الأرض لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض في الأرض في ارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهم النار وما واهم الماء ولا المصير, ولبيس المصير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 ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء. يا ايها الذين امنوا ليستانبكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من ومن بعد وَنِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ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 ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بكم وحين تضعون مِنَ بكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. يا أيها الذين آمنوا ليستابنكم الذين ملكت تيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاثة مراعات من قرب صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث براات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات الـ آيات الـ آيات الـ آيات الآيات والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ أقفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته آياته آياته كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح أي ضع نتيابه غير متبرجات غير متبرجات بزينه بزينه فليس عليه النجناح غير متبرجات بزينة التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح أي ضع نفيا بهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة فليس عليهم نجناح أي ضع نفيا بهن غير متبرجات بزينة أي ضع نفيا غير متبرجات بزينة فليس عليهم أي جناح أي ضعنة يابهن غير متبرزات بزينة وأي استعفثنا خير لهم خير لهم خير لهم خير لهم والله سميع عليم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 اَتَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أن تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أم امانع اتيكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم او ما ملكتم او صديقكم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 او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم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 او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت, أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس على لعمى حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا ان تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم ليس على نعمى حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على فسِّكُمُ أَن تَكُلُ أَن تَكُلُ مِن بُيُوتِكُمُ أَو بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَو بُيُوتِ آبَائِكُمْ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 أو بيوت أخوانيكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم ليس على العم حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا, أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم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 أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس على الأعمي حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تاكلوا ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت دهانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه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 ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اقواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت, أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا أو أشتافا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة طيبه فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركته طيبة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركته طيبة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات الآيات الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تأقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستابنوه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا, لم يذهبوا حتى يستابنوه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَانِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْبِنُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا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 إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله فإذا استذنوك لبعض شأنهم فأذل من شئت منهم واستوفلهم الله. فإذا استذنوك لبعض شأنهم فأذل من شئت منهم لهم الله. فإذا استذنوك لبعشانهم فأذل من شئت منهم واستوفلهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شانهم فاذل من شيت الله، فإذا استأذنوك لبعض شانهم فاذل من شيت منهم واستوف لهم الله، إن الله رفيع رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عمرو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه سيُنَبِّئُهم بما عملوا. فينبئهم بما عملوا.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 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عليم تبارك الذي نزل القرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عليم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والله بكل شيء إن عليم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا